أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يصطفي من الملاك لفضيله الدكتور محمد يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده أتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم ليكون الرسول شهيدا عليكم تكونوا شهداء للناس فاقيموا الصلاة وأطعوا الزكاة واعتصموا فنعم المولى ونعم النصير بسم ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى is <laughs> قد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم خلقنا النطفة عالقة فخلقنا العالقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما العظام فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَا قٰر اللَّهُ أحسن الخالقين فإنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرح Iqadr fāskenna hū fi al-ārdi wa inna alā zhaab فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سينات نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكل عليها وعلى الفلك تحملون صدق الله العظيم.